إ ما مَذل الحياتة الطُمكَم إن أزَلنا كمام إِ أنأَزَلنا مِ السَّمِ وقتن طبي وقتن طبين ب الأو فختن طبيين ب غنبل امس كذلك نفصل الايات القرمن للذين أحسن الحسنى وزيادة وَلَا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسن سَنَوَاسِيعًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَمْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ لله ما لهم من الله من راص كانما اخشيت وجوههم انقطعا من الذي مغلما اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار أَمَّنْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ أَمَّا كُنْتُمْ إِيَّاكَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بالله شهيداً وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا, إن كنا عن عبادتكم لغافرين هناك, هناك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه وضل عنهم ما كانوا يفترون